في سبيل الله خضنا حروبات نصلي هذا اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلايا لا تهلل هاما ونستل القلوب إننا لله قصرنا جنودا جنودا بدل لله قد حقت وجوبا جنننا لله قد جنودا جنود لله قد حقت وجوبا لا نوالي غير اهل الحق قوما من من اقام الدين منها جمهبا لا نوالي غير اهل الحق قوما من من اقام الدين قد خرجنا نطلب المجد وبتا دونه والله حقا لن نعبا وابتدأنا عصر نزاه سيولا تجرف الريات والفكر المشوبة ها هنا شدنا المعالي وابتنينا دولة الإسلام واجتزنا الكروبا كلما ضاقت علينا حلقات نسأل المولى لنا نصرا قريبا كلما ضاقت علينا حلقات نسأل المولى لنا نصرا قريبا في قضم الهول عانقنا المنايا وبتدرنا الفجر نرقاه وثوبا في قضم من هول عانقنا المنايا يا يا وبتدرنا الفجر نرقاه وثوبا قد بلغنا قمة المجد صمودا واجعلنا الساح بركانا غضوبا كل من عاد نوان قد تلاشا في لض الهجاء مخذولا سليبا أحصد ما قد زرعت من شرور والشرب ويلاتك كبا ثم كبا يا بني الاسلام عاد الدين ويا نو مثل ما كان سراجا لن يغيب يا عاد الدين ويا نو ما كان سراجا لن نحن لله وبالله اتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا نحن لله وبالله اعتصمنا, اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا ما ثنانا الروع عن نيل الأمان ورب زاد نفح الأزم طيبا في سبيل الله قضناها حروبا نصطليها اليوم شبانا وشبا لن نحر الكثرة ونجتث البلايا لا تعد الهام و نستل القلوب اننا لله قصرنا جنودا جنود دبتا لله قد حقت وجوبا اننا لله قصرنا جنودا جنود دبتا لله قد حقت وجوبا